لا يسرقونه بالقول وهم بأمره عملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشرقون ومن يقول منهم إن نجزي هجنا كذلك نجزي الظالمين او لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففطعناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَحْرٍ هُضُومًا كَالْخَرِبِ أَفَإِنَّ إِلَّا تَفَهُّمُ الْخَالِدُونَ الموت كل نفس دائقه الموت وندبكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون